يا اهله الكتاب انما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون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 ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحال 115. عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 116. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم